بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 الناس قالوا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا إِنَّمَا نَحْلُ مُسْتَهْزِئٌ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَالِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 وأنزل من السماء ماء فأخرج, فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله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 كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة فاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا بطوء بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما ياتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا قوف عليهم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 وأوفوا بعادي أوف بعادكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون واستعيلوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 ولا يوخذ منها عدد ولا هم ينصرون وإذ مجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالَ لَهُمْ الصَّاعِقَةُ أَأَنتُمْ تُرِيدُونَ رُمّاً بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا مِنَ الله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 ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومي إن الله ياموكم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذناه زؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر مسلمة لا شيث فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو الشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجع من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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقدون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون.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 وقالوا لا تمسرنا وإلا أيام معدودة قلت قدتُم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سوءة وأحاطت به خطيئة فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون وإذا خذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وبالقربى واليتامى والمساكين قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن قَلِيلٍ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذَا خَذَلْنَا ميثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُم مَّاءٌ أَنَا أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإكم والعدوان وإياتكم أسا لا تفاجوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزروا في الحياة الدنيا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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ فَفَرِيقٌ كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ قَالُوا الْقُلُوبُ نَاقُلُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 ولتجد النوم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم له عمر ألف سنة وما هو بمزحفه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والتبعوا ما تكلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتن إنما نحن فتن فلا تفخر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظلهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولذيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من علم الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوه وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا بنا للكتاب ولا المشركين أن يلزل عليكم من خير من ربكم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانه لنون صارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصالى على شيء وقالت النصالى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم فالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون ومن اظلم مِمَّنْ منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن إلا لهم في الدنيا خزم ولهم في الآخرة عذاب عظيم فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّن لآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن عود الله هو الهداة ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يسلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُوَ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء أو ولا يقبل منها على ولا تفعواها شفعت ولا هم ينفرون وإذ بذلاب ربه بكلمات فتمهم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْهُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَامًا مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ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 قالوا نعبد إلك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدنون صارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباق كانوا هودن ونصارى قل أنتم أعلم أمن الله ومن اغرم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إنا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبانه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف الرحيم قد نراك قلبا وجهك في السماء فلذولي أنك قبلة تربوها فوال وجهك شطر المسيل الحرام وحيثما كونتم فوالوج وكم شطره وإنا الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنَّ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَتَبَعْ وَلَئِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِين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 إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم وَلَا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا, ولا يزكين ولهم عذاب لليم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 والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائين وفي الرقاد وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خَافَ مِنْ مُوسِى جَافَنَ وَثْمَثَ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقون له فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات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 أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيب لي واليومين بيلا علهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نساءكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُ أَنفُسَكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَلَا نَبَآشِرُهُنَّ.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 ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بلإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن ليلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى ويأتوا البيوت من موابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل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 فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَآتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ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 فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي لهم وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما فيناهم من آية بينة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 كان الناس أمّة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.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 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألوا ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى, واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فامتوا وكافر فأولئك حبطت عمادهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ, أولئك يَرْجُونَ الله اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ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 وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تاقذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حجود الله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 إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيرها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا والقرآن نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أيضاكم بِوَاتَقُوا اللَّهَ الله أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُرُوهُنَّ أَيَّنِ إِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راد أفصالا عن كراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ربتم أن تصدعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم, إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذمون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيما فعلن فيه انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان الله يعلم ما في أَنْفُسِكُمْ فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا ونتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنص ما فرضتمو إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقافلوا قالوا وما لنا أن فِي نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي أموه إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعفا من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 ولو شاء اللهم قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقناكم من قبل أيات يوم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله الملك؟ إلَقَالَ إبراهيم إذ قَالَ إبراهيمُ رَبِّ الَّذِي يحيي وَيُنِيدَ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيدَ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 قال لبثت يوما وبعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحظام كيف نغشرها ثم نكسوها نحما فلما له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 كَلَّبٍ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَخْرَاهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 تجري من احتيال نار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم لا آيات لعلكم تتفكرون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 والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقوا من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا بتغاؤه إليه الله وما توفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغضبون للفقراء الذي لا يحصى في سبيل الله لا يستطيع نضربان في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخدطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرهي الصدقات والله لا يحب كلك نفين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذو ما بقي من الربا إنكم ممنين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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغرمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِبَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ, إلى أجل مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَا بَكَاتِبٌ أَيْهِ يَكْتُبْ كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رَبَّهُ ولا يبخت منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيف فلولا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم لشهادة وأدنى وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون دجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تتعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنَّ مِن بَعضِكُمْ بَعضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخُفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ